نحمد ونستعين ونستغفر و ع ذ بدانا الله نفسنا ونسياة أعمالنا ه من من شرور أ ل ل فلا مضلله ومضلل فلا ه هادئ له وأشهد أ ل إله إلا الله وللا ح د ه و ا شريك ه وأشهد أنه د م م ح عبد بدأنا ورسوله ولله ل ا حمدو المنا في درس الماضي ذكرنا ما ي ت ع ل ق أو أ و ل ما يكون ب أ د ب طالب العلم و ذ ك ر ن ا أن طالب العلم لا بد أ ن يؤدي حقوق س ت ة مع ن ف س ه ومع ز م ي ل ه ومع المكان الذي أ د ر س فيه مسجد أ و كذا ومع الكتاب ومع الشيخ ومع العلم وذكرنا لكم أ ن الكتابه اثناء الدرس لا بد فيها من شرط و ادب من يذكر لي الشرط والادب نعم أ ن ت جاهز هذا الادب انه ي س ت أ ذ ن الثاني الشرط ان يكتب هذا من, من سماع. سماع لدرس الشيخ ل أ ن ه قد يعني يسمع شيء ويفهم شيء ويكتب شيء صحيح خلافا لما لو كان الشيخ ي م ل ع عليه صحيح ولا ناذ ب ا ل ك ت ا ب ة إ ل ا بعد الدرس علمك الذي ت ر ى في الظلام ا ل إ خ ل ا ص والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم زهد الصدق ترك ملاذ الدنيا قد جنبوا مجالسنا ذكر ش ه و ة الفرج و ش ه و ة الفم طالب العلم لا يتكلم في هذه المسائل في النساء او في ش ه و ة الفم ثم ذكرنا في المكان الذي يدرس فيه مع ز م ي ل ي ا ل م ذ ا ك ر ة والمؤمن مراه اخيه مع الكتاب اول ما ت ق ر أ في الكتاب ت ق ر أ ا ل م ق د م ة والفهرس ب ا ل م ق د م ة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من ا ل ت أ ل ي ف والفهرس محتوى الكتاب ثم مع الشيخ قلنا انقسم الناس تجاه العلماء إ ل ى طرفين وسط قسم يسب و ي ش ت ب ويستهزئ و ك ل ا وقسم يتمسح ويركع و ي س ج واهل السنه وسط صلى الله سبحانه وتعالى نجعلني وقلنا ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما أ ر ا د أ ن يشرح هذا الباب في شرحه ل ح ل ي ا ل طالب العلم قال أ ن ا أ ر ي د أ ن تصنع هذا مع العلماء لا معي هذا يقول الشيخ رحمه الله فما بأك نحن ثم مع العلم هذا العلم لا بد له من عمل وهذا ا ل ل ي ذكرناه في المسائل ا ل أ ر ب ع علم ثم عمل ثم د ع و ة ثم صبر ت ص ب ر أ و ل ا على ا ل علم ثم على ا ل عمل ثم على ا ل د ع و ة وبهذا ب إ ذ ن الله تجيب عن أ س ئ ل ه القبر ب د أ ن ا ب د ر ا س ة ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل وقلنا قبل ا ل د ر ا س ة عندنا أ س ئ ل ة خ م س ة لماذا ندرس التوحيد حق الله العبيد لاقبال الله سبحانه وتعالى أ ي عمل الا به لا يدخل الجنه لا س ت ق ر ا ر ا ل أ م ن ه د ا ي ه ط م أ ن ي ن ة سبب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم أ ي إ ن س ا ن يقول لك لماذا ندرس التوحيد تقول تعال هل أ ن ت موحد يقول نعم يقول اشرح لنا هذا التوحيد الذي تدعيه و إ ل ا فشهادتك شهاده الزور صلى بأصل الله عليه وسلم وأبو جهل أعلم منك بأصل الإسلام هل هل وأبو منك أنت مشرك مشرك ونعوذ بالله أ ن ا لست م و ش ر ك ما هو الشرك الذي حرم الله عليك إ ذ ن نريد اخواننا نتذاكر في هذه ا ل د و ر ة أوجب اوجب ل ا الواجبات ت و و أ كان أول طيب هذا السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لماذا اخترنا جراسة هذا المثل متنا الأصول الثلاثة نصيحة العلماء ولأننا طلاب ندرس نصيحة لنا أول وليس جيد طيب أ ن نبتدع ط ر ي ق ة ج د ي د ة في طلبنا العلم والله يخوانا لو عكفنا على هذه الكتب وسرنا على ما سر عليه ا ل أ ئ م ة وصلنا إ ل ى ما وصلوا إليه لكن اليه إ ش ك ا ل ف أننا نتخبط إلا ا ل ل من رحم الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر الثمر التي نجريها من دراستنا أصول الثلاثة الإجابة عن أسئلة القبر أسئلة أصول أسئلة من هي عن فهرست ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف محتوى هذا المتن المبارك قلنا نقسم هذا المتن إ ل ى خمسه ة أقصى و ا ل ل أعلم اقسام ل م ل ل ل أ و ا س ا الأربع ئ ل علم والله ع ودعو م ل وصبر سورة ع ص ر جهاد ا ن معنا من بن ف س وسيأتي القيم م كلاب ر ح اعلم ل ل ه ت ثم ثم ثم ثم ثم العمل العلم العمل الدعوة الصبر الدعوة على على على تصبر وذكرنا أ ن أ ق س ا م الصبر ث ل ا ث ة صبر على ط ا ع ة الله حتى تؤدى وصبر عن م ع ص ي ة الله حتى ت ش ت ن ب وصبر على ق د ا ر الله هذا القسم ا ل أ و ل القسم الثاني هو الدرس ا ل آ ن ب إ ذ ن الله تعالى المسائل الثلاثه القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه رحمه أن المؤلف الله تعالى المسألة مؤلفاته جل في مؤلفات ذكر هذه ا ل م س أ ل ة هنا في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة وفي القواعد ا ل أ ر ب ع وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات ن ك من يحارب د ع و لان ل و ل ا التوحيد وأصبح الذي يحارب التوحيد س وأصبح هناك ل والذي ذ ي يرفع من ا يحارب القسم الخامس ا ل خ ا ت م ة وشات باذن الله تعالى هذا هو القسم الثاني ا ل آ ن المسائل الثلاث قبل أ ن ن ب د أ في هذه المسائل الثلاث نريد أ ن نلخصها لكم ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى فيها توحيد ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة توحيد الالوهيه أ ل و و ه ي ة م من س أ ل الثالثة البراءة الشرك ة أ ل لو سرنا على ما سار عليه العلماء اصلنا و أ ق ر ب طريق ل أ ن العالم الرباني يسلك لك ط ر ي ق م خ ت ص ر فنحن ليس لنا إ ل ا أ ن نتبع ونسير على ما سار عليه رتبوا العلم متفرقة مثلا ا ل س ن ة في ترتيب ا ل أ ع م ا ل في يوم النحر قرن ح ط رمي ثم نحر ثم حلق ثم ط و ا ف ساتي معنا شروط ا ل ص ل ا ة ك ا ن الصلاه ما بقي إ ل ا أ ن نسير ونحفظ ف ا ل آ ن عندنا هذه المسائل ا ل ث ل ا ث ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر ب و ب ي ة و ب ا ل أ س م ا ء والصفات ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى بالاولويه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و هذه المسائل الثلاثه الحمد لله انتهينا من الدرس الثاني من يعيد لهذه المسائل أ ن ت ما غيرك ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى يقول من حبك عندنا يقول دبك فليسالك ا ل هو المحب لك و ا ليتركك ل وقل انت ممتاز وكذا ولا تحفظ ولا تراجع هذا والله ما أ ر ا د بك خير إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات أ ن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا لا أ و ا م ر ولا نار بل أ ر س ل إ ل ي ن ا رسولا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ط ا ع م دخل ا ل ج ن ة ومن عصان الصلاه والسلام دخل النار حجه قامت علينا ب إ ر س ا ل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ع ب ا د ة بالالوهيه ب ا ل ع ب و د ي ة الله يفتح عليك ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة البراء م الشرك ه ذ ه المسائل الثلاثه لو قال لك قائل حنج موحد تقول نعم ما هو التوحيد توحيد لغه مصدر وحد الشيء اذا جعله واحده لا تهتم م التعريف ا ل ل غ و ي ة تهتم م التعريف الشرعي ت و ح ي د شرعا هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به أ و افراد الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات توحيد الربوبيه ة أخواننا طلاب الطالب يحفظ التعريف كما نحن يحفظ ي و لا يغير حرف واحد توحيد الربوبيه مجرد ما تقول توحيد تقول هو افراد الله سبحانه وتعالى ب أ ف ع ا ل ه افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد ا ل أ ل و ه ي ه افراد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد او بالعباد توحيد الاسماء والصفات أ و على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ب إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير ت ك ي ف ولا تمثيل لماذا و قلت في التعريف في ن غير تشبيه تعريف خطأ ل م سيأتي بإذن الله تعالى تسير على سرع عليه العلماء. طالب. عندما تصل إلى ما وصل إليه تعريف طيب توحيد لأنك تعالى تصل تخرج بإذن طالب إلى عندما نفسك عن الله ما العلماء ما العلماء لا العلماء على وصل فجد شرعا إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات توحيد الربوبيه افراد الله سبحانه وتعالى ب أ ف ع ا ل ه وافراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد ا ل أ ل و ه ي ة افراد الله سبحانه وتعالى ب ا ل ع ب ا د ة أ و ب أ ف ع ا ل العباد توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أ و على لسان ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت النفس بإثبات أثبت ما لو تنسى اسمك لا ا ش ك ا تنسى التوحيد لا ما يمكن والله اخوان كيف تكون وحد و ا لا ن ت تعرف ت ل و ح ي د خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون وحد وانت ت ع ل ى حتى ت ك و وحد و ا ن لا تعرف التوحيد لو اليك وقال اريد ان اوحد الله ما هو التوحيد تقول لا ادري قال ما الفرق اوحد هو وبيننا جاء كافر اريد ان ما ادري بيني ما ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى افراد الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر ب و ب ي ة والاسماء والصفات ا ل م س أ ل ة الثانيه افراد الله بالعباده سبحانه وتعالى المساله الثالثه البراءه من الشرك واهله كيف تكون البراءه من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح ل ل ت و ا ك ا ا ا ت و ل ب د تعتقد أ ن كل ما عليه أ ه ل الكفر فهو كفر وضلع معتقد بلسان إ ن ن ي براء من ما تعبدون ولا أ ن ت م عبدون ا ما أ ع ب د و ن ولا عبدون ما عبدون بالجوارح عدم م خ ا ل ط ة هؤلاء الكفار و م ش ا ر ك ة الكفار في عيادم احتفالات متروس م ش ا ه د ة ك أ س العالم وصارع ا ل ح ر ة أ ف ل ا م نعم إ خ و ا ن ن ابراهيم إ عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء خليل أ ث ن ى الله عليه كسر ا ل أ ص ن ا م بيده وبعد هذا يقول و ج ن ب ن ي يعني يارب اجعل عباد ا ل أ ص ن ا م في جانب و أ ن ا في جانب آخر إ م اخر م الإمام أحمد رحمه أغمضت م هل الله السنة تعالى يقول إذا رأيت الكافر إذا عيني رأيت ا ف أن أ ى إلى معنى تعالى عدو الدعوة الإعجاب وبين وسيأتي الله هناك الله الله نواقع الإسلام بهم بين بإذن فرق في قالت ا ل ه ر ة قولا جامعا كل المعاني أ ش ت ه ي أ ل ا أ ر ى ا ل ق ر د ة ولا ا ل ق ر د ة يراني عدو لمن عدو لله كيف تعجب به وتتشبه به ونصره هؤلاء وتشجيع هؤلاء في الكره ة وفي ي غ ر ا هذا البراء الشركة قلبه لسانه جواله ثم ذكر القسم الثالث قلبه ذكر من ثم وقلنا هذا القسم أ ه م ما يكون لماذا ندرس التوحيد اعلم أ ر ش د ك الله لطاعته من ع ا د ة المؤلف ندعو ان ل الأصول الثلاثة لك في ثلاثة、مواضع. الأصل ب دعا مواضع في في الطالب ا ل هو ذ يدعو ي للطالب ش ي فيه يرغب خير خ لكن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب إن كل خير يلحق ل هنا أن أن هذا رحمه ا والقالب يدعو لك ومن صنع إ ل ي ك م معروفا فكافئوه أ ر ش د ك الله لطاعته ان ا ل ح ن ي ف ي ة ا ل ح ن ي ف ي ة هي الملل المائل ة عن الشرك المبني على ا ل إ خ ل ا ص والتوحيد إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة إ م ا م ا ق ت د ا ب ي قانتا كثير الطاعم ة ع ا ل د و م عليه لله اخلاص حنيفا أ ي مقبلا إ ل ى الله م د ب ر ا على الشرك هذا الحنيف م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ي واحد منا ت س أ ل لماذا خلقت للعباده لكن ننظر في التطبيق ا ل آ ن لو دخل علينا رجل هنا في هذا المكان يلبس لباس الكره ومعه ك ر ة و صافر ماذا نقول عنه مجنوب أ خ ذ واحد منا هذا ا ل آ ي ف و ن وأخذ يحفر به الأرض. نقول الأرض يحفر إيش به عنه مجنون لا أ ع ر ف ان هذا الجهاز صنع حتى يعني اتصل به ونصنع به ك ل ا أ ن ت تعرف عما يحفر به ا ل أ ر ض فهذا إ ذ ا اشتغلت في هذه الدنيا بغير ا ل ع ب ا د ة ف أ ن ت مجنون كما يعني دخل هذا وكما يعني يحفر بهذا الجوال ا ل أ ر ض خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تاكل وتشرب وتلعب وتنام لا خلقت ل غ ا ي ة وهي ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا اشتغلت في هذه الدنيا ب ع ب ا د ة الله والله سعدت ولذلك ا ل آ ن مثلا في رمضان النهار صائم والليل قائم ص ل ا ة تراويح ق ر ا ء ة ق ر آ ن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غيره من ا ل أ ش ه ر وترتاح في رمضان لماذا ل أ ن ك تسخر هذا البدن فيما خلق له يا أ خ ي خلقت حتى تكون ع ا ب د ف إ ذ ا اشتغلت في هذه الدنيا ب ع ب ا د ة الله تسعد الله ولهذا ولله الحمد لا تسمع أ ن أ ح د جاء إ ل ى المسجد النبوي او المسجد الحرام أ و إ ل ى أ ي مسجد وانتحر يأتون إلى الملاهي والمراقص والبحار والشواطر إلا ما ملايين الناس الملاهي يعني ندر لكن من تسمع إلى وانتحر لماذا ل أ ن ه م سخروا البدن في غير ما خلق ل ا ولكن التقيه هو السعيد ا خ ن ا الشيخ بن ع ث ي م ي ن رحمه الله في صغره ا كان يمر ب ا ل أ و ل ا د واحد من الذين كانوا زمن الشيخ يقول كنا ننادي الشيخ ونحن نلعب كره ا تعال معنا ن يقول يقول يلعب محمد و وضع الكتاب على صدره وقل إ ن شاء الله إن شاء ولا العب ا ل ك ر ة عرف سبب وجوده في ه ذ ه الدين أ ن ت تظن الشيخ بن باز ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت ن ا والمسلمين خلقت حتى تعبد الله فلا بد أ ن نطبق هذا نحن نعرف أ ن ه خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى لكن الإشكال في التطبيق ابتلاه الله سبحانه وتعالى بان يضع ح ا ج ر في م ك ة و ي ت ر ك ه ا عرف ماذا نعبد سمعنا و أ ط ع ن ا ثم بعد هذا أ م ر بذبح ابنه ماذا صنع سمعا ن واطعنا خلق لهذه ا ل غ ا ي ة رفعه الله سبحانه وتعالى تشتغل بغير ه هذا ف أ ن ت مجنون قامت عليك ا ل ح ج ة ولا شك فيها اخوانا كل واحد منا يسعى دائما لهدف وهو الزواج يبحث ويصنع المستحيل لتحقيق هذا الهدف طيب أنت الآن خلقت طيب أنت فلواحد كن واحدا في واحد أ ع ن ي طريق الحق و ا ل إ ي م ا ن النبي صلى الله عليه وسلم هدف في هذه الدنيا عباده ة ا ل ل ع ن د م الله د خ ا ن دين ا ا س في ل ل قال الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر دور النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسل كنوا الطيبات واعملوا صالح عليه الأنبياء تهى فسبح بحمد ربك من دور أمر إذن عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ب ع ب ا د ة الله أ ن تنبا باولي خلقت حتى تعبد الله تشتغل في هذه الدنيا بعباده ة ا ل ل تسأل وغير ه ذ الله ومن عن فإن أعرض ذكري ه معيشة ا ل ما ل ت الشيخ رحمه الله يأتي رحمه تعالى أن ب س ئ ل والأجهب ة ع ل قيل لك ي ه ا فإذا من ربك يا أخوانا هذه ط ر ي ق ة ن ب و ي ة النبي صلى الله عليه وسلم كان ي س أ ل ا ل ص ح ا ب ة ر ض و الله ع ل ي ه م سار على هذا الامه منهم المؤلف رحمه الله تعالى ت س أ ل من ربك إ ذ ا كان لا يعرف ا ل إ ج ا ب ة تعلمه ثم تسال عنها في اليوم الثاني وعلى هذا يا اخوانه يتعلم الناس تسال عن هذا في قبرك فاتي ب ا ل أ س ئ ل ة و ا ل إ ج ا ب ة عليها من ربك؟ ما دينك نبيه من ب م الله عرفت ا ب آ ي ا ت ه ومخلوقاته ذكر أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر الله سبحانه وتعالى بها ما حكم صرف شيء من العباده ة لغير ل ل ا مع ما حكم صرف شيء من الدليل العبادة شيء صرف لغير الله نعم اشرك ك ا ف ر والدليل و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د أحد, أحد نكرا كل أ ح د نبي أ و ولي أ و جني او صالح أ و ملك اوقف ولا بد و ا ع ب د ا ل ل ه ولا تشركوا به شيئا ش ي ئ ا نكرا الله عليك ومن يدعو مع الله إ ل ه ا آ خ ر لا برهان له به ف إ ن م ا حسابه عند ربه إنه ل انه يفلح طيب الكافر ا إ خ و ا في مسألة م م ة جدا ا لا آ ن نحن نتعلم ل على الفعل أما الحكم على الفاعل الحكم على ح ك م أما ع شخص ب يفلح ن أن نرجع ه هذا لابد ي ه ل ل الربانين ع م ا ء ك م الكافرون ع عليه ل ل م ا ا ء ب ف ر م ذ ا نصنع ك ن ا ت ق ف و لو ا جاءتنا ا ل مرأة آ و قال ت ق ا لي ل زوجي كذا وكذا هل أ ن ا طالق ماذا نصنع ترجع إ ل ى القاضي أ و إ ل ى الافتاء صحيح خروج م ر أ ة من ع س م ة رجل لا نقدر ع ن ي ه فبالك خروج إ ن س ا ء من ا ل د ن ب ا ل ك ل ي ة مسائل التبديع والتفسيق والتكفير والضلال وغيره الكبار العلماء للقضاء. حكم العلماء بالكفر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 نفسه فنحن أ خ و ا ن ن ا ا ل آ ن نتعلم الحكم على الفعل أ م ا الحكم على الفاعل لا بد فيه من ق ا م ة ا ل ح ج وانتفاء الشبه ن ر ج ع فيه ل العلماء كفر العلماء كما في س ب الرب مثلا يقول كافر كائنا من كان سب الرب سب الدين سب النبي صلى الله عليه وسلم توقف العلماء ت و ق ف طيب أ ن و ا ع العباده التي أ م ر الله بها ا ل د ع ا ء ا ل د ع ا ء انقسم إ ل ى قسم د ع ا ء عباد ة و د ع ا ء م س أ ل ة د ع ا ء ا ل عباد ة ص ر ف لغير الله ش ر ك كبر ك م ن صلى وصام و ح ج ل غ ي ر الله اثاني ل د ع ا ء ا ل م س أ ل ة د ع ا ء م س أ ل ة انقسم إ ل ى قسمين فيما ل ا ق د ر ع ل ي ه إ ل الله ا ص ر ف لغير الله ش ر ك كبر م ر ة ت أ ت ي ل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أو وتطلب الولد قبر الرزق رجل صالح وتطلب منه الولد أو الرزق او انزال الغيث مثلا لا يقدر عليه الا الله صرفه لغير الله شرك اكبر الثاني فيما يقدر عليه المخلوق قال هذا يصح بشروط اربع ان يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد انه سبب حي خرج بهذا الميت ما لو طلب من ميت حاضر خرج بهذا الغائب هنا مثلا في قطر و ي ن ا د الولي الذي في الهند قادر خرج بهذا العاجز خرج سبب ما لو اعتقد أ ن لهذا تصرف خفي في ف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار مثل هذا الدعاء يذكر الشيخ ب ن عثيم رحمه الله تعالى يقول كذلك ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ء ه هل يصح أ ن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه نعم إ ن س ا ن غرق في البحر وينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أ غ ث ن ي أ غ ا ث ك الله ننظر حي حي حاضر نعم قادر نعم تعتقد أ ن ه سبب قال نعم اعتقد إ ذ ن هذا يصح و إ ل ا فانتقل من هذا إ ل ى الشرك إ ذ ن م ر ة أ خ ر ى الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة ص ر ف لغير الله شرك اكبر كمن صلى وصام و ح ج لغير الله الثاني دعاء م س أ ل ة وينقسم إ ل ى قسمين فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله ص ر ف لغير الله شرك اكبر ت ط ا ل ب الرزق والولد وفيما يقدر عليه المخلوق ان يصح بشروط أ ر ب ع ة حي وحاضر وقادر وتعتقد أ ن ه السبب الله سبحانه وتعالى جعل لنا أ س ب اسباب ب شرعية و أ حسية أسباب شرعيه ة الرقى الشرعية ذ ا الأخ لديه آلام لديه البطن في و أ يقرأ خ ذ على بطنه ا ل ف ا ت ح يصح, يصح رقى سبب شرعية رقى س ب ب شرعي س ب ب ح س ي أخذ شيء من الدواء أ و أ خ ذ شيء من ا ل أ ع ش ا ب وضع عليه شيء من ا ل م ا ء الحار وشرب يصح سبب حسي ط ب إ ذ ن إ ذ ا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى س ب ب إ م ا شرعا أ و حسا جعلها سببا فهذا صحيح وهو ويكن هو الأهل السنة. يسأل الله منها بذاته وهذا ما يصنع بعض الناس هدان الله إياه السنة الثاني إذا اعتقد السبب المؤثر ما الناس يسأل يجعلني أن يصنع بعض أ و يعتقد أ و يجعل أ س ب ا ب لم يجعلها الله سبحانه وتعالى ل ا لا, لا, لا ح س ن ولا ش ر ع يضع بعض الناس هدانا ل ل ه اياهم ر أ س الثور على بال م ن ز ل أ ع ي ن الذئاب حافر نعل قديم إ ط ا ر ا ت ا ل س ي ا ر ا ت كف خ ر ز زرقاء يكتب بعض الكتابات عين الحسود لا تسود مثلا عين الحسود فيها عود إ ذ ا يعتقد أ ن ه ا سبب فهذا الفعل شرك أ ص غ ر و إ ذ ا يعتقد قال هذا ر أ س الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين فهذا شرك أ ك ب ر إ ذ ن الناس انقسموا في ا ل أ س ب ا ب الى ثلاثه اقسام صحيح والشرك أ ك ب ر والشرك هذا أصغر الدعاء و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة والشفاعه الثاني الخوف الخوف ينقسم الى ث ل ا ث ة أ ق س ا م خوف ع ب ا د ة وتعظيم وسر ص ر ف لغير الله شرك اكبر فلا ت خ ا ف و ن مخافون الثاني خوف طبيعي جبلي جائز لا ولام ع ل ي العبد خوف من اللصوص من النار من قطاع الطريق خوف من ا ل س ب ع ف خائفا ر ج م ن ه خ ا يترقب الثالث خوف محرم وهو الخوف المؤدي الى القنوط من رحمه الله و او طاعه المخلوق في م ع ص ي ة الخالق الذبح ب طيب خوف الذبح ذبح لله هدي اضاحي وعقيقه وصدقات وذبح جائز يذبح حتى ياكل يذبح جزار يبيع اللحوم الثالث ذبح لغير الله م ح ب ة و ت ع ظ ي م ة ذبح للجن ل أ ص ح ا ب القبور النذر سوف ياتي معنا في كتاب التوحيد لكن هنا نريد باذن الله تعالى نريدها ان نعرف أ ن النذر ينقسم إ ل ى قسمين نذر لله ونذر لغير الله النذر لغير الله شركه كبر بإذن وفوق وسيأتي ا ل ل تعالى ت ا ل و كبيره ل الاعتماد على الله هو صدق س ح ا وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة ثلاثة ن ه به مع أ ش ا ء ت ع ي ف التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة على صدق مع ب و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب مشروعه س أ ت ي ب إ ذ ن الله معنا أ ق س م التوكل و ا ح د ة و ا ح د ة نمشي ا ل خ ش ي ة هي الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشاه وكمال س ل ط ا ن خوف لكن بعلم ومن أسباب طلب العلم نريد إلى هذه المرتبة مرتبة الخشية إنما الله من عباده العلماء نريد أن نصل أسباب طلب عباده الخشية الله إلى هذه يخشى من يعيد ل ي ه ذ ا الذي ذكرت اقسام الدعاء تستطيع تقف الحمد لله على قسمين دعاء ع ب ا د ة صرف لغير الله شرك اكبر يصلي يصوم يحج لغير الله دعاء بلسان الحال دعاء ع ب ا د ة الثاني دعاء م س أ ل ة وقلنا هذا انقسم إ ل ى قسمين فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله صرف لغير الله شرك اكبر طلب الولد والرزق وفيما يقدر عليه المخلوق يصح ش ر ط أ ر ب ع يخفى أ ن هذا رجل ما شاء الله حي وحاضر وقادر وتعتقد أ ن ه سبب ومثل دعاء ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة و س ي أ ت ي باذن الله تعالى معا ق س ا م الناس في الاعتقاد في ا ل أ س ب ا ب قلنا أ ق س ا م الناس في الاعتقاد في ا ل أ س ب ا ب انقسم الى ثلاثه ق س ا م من يذكرهم به هؤلاء اخوان تعرف اخر ا ل أ و ل صحيح إ ذ ا اعتقد أ ن ا ل أ س ب ا ب طيب إ م ا أ س ب ا ب حسيه أ و أ س ب ا ب شرعيه و إ ذ ا أ ث ب ت أ س ب ا ب لم يثبتها الله سبحانه وتعالى حسا ولا شرعا فهذا شرك صار الفعل والثالث إ ذ ا اعتقد أ ن السبب هو المؤثر بذاته فهذا شرك اكبر طيب الخوف أ ق س ا م الخوف ثلاثه اقسام ذكرنا ما شاء الله نعم يا أخي الأول خوف عباده وتعظيم و ا ل س ر ص ر ف لغير الله شرك أ ك ب ر خ و ا ن ن ترى طالب العلم يحدد لا ص ح ان ي س أ ل مثلا عن الذبح لغير الله م ح ب ة وتعظيما يقول حرام لا يجوز الشرك ويسكت خطا طالب ع ل م يحدد صحيح قل هذا الشرك ا ل أ ك ب ر ص ح ي م ا يقول لا ينبغي حرام ويسكت لا طيب شرك اكبر الثاني خوف طبيعي جبلي خوف من اللصوص من قطاع الطريق الخوف من السباع الخوف من النار الثالث خوف محرم و الخوف المؤدي الى القنوط من ر ح م ة الله او ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق اقسام الذبح بسم الله الاول ذبح أ و إ ل ى ثلاثه اقسام لا إ ش ك ا ل ا ل أ و ل ذبح لله هدي و أ ض ا ح ي وعقيقه وصدقات الثاني ذبح لغير الله م ح ب ة و ت ع ظ ي م ذبح للجن و ا ل أ ص ح ا ب القبور فهذا أ ك ب ر نعم الثالث ذبح جائز ش ا ت اللحم و ا ل ت ج ا ر ة و إ ك ر ا م الضيف الله يفتح عليك النذر نذر لله ونذر لغير الله تعريف ا ل خ ش ي ة هي الخوف المبني على العلم ب ع ظ م ة من يخشى وكما سلطان تعريف التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع ا ل ث ق ة به و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ث ل ا ث أ ش ي ا ء كم بقي على ا ل أ ش ي ا ء كم يعني هي هذا ا ل ل ي يضبط الوقت、عندنا. سته وعشرين د ق ي ق ة طيب قلنا لا بد أ ن نفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل طيب <تصفيق> ننتقل إ ل ى ا ل أ ص ل الثاني بالله لو قال لك قائل أ ن ت مسلم اشتقوا تقول نعم قال بين لي هذا ا ل إ س ل ا م الذي تدعي كيف أ ك و ن مسلم اشتقوا من يعرف اللي يعرف هو مسلم صدق أ خ و ا ن ا صحيح اللي يعرف ا ل إ س ل ا م هو المسلم واللي يعرف الاسلام س ي أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى في نواقض ا ل إ س ل ا م وهذا الذي أ ر ا د الكفار النصل إ ل ي ه و الله ا ل إ ع ر ا ض عن دين الله بالكليه لا يتعلم ولا يعمل ت س أ ل عن ا ل إ س ل ا م لا أ د ر ي عن شيء انت مسلم اقول نعم مين سين لام مين、مصيبة. كم اركان ا ل إ س ل ا م اقول ما أ د ر ي من نبي هذه ا ل أ م ة اقول لا أ د ر ي ت س أ ل عن الكره ت س أ ل عن كذا ت س أ ل عن كذا يعرف فمن هو المسلم ما هو ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله استسلام أ ن تسلم لله استسلام لله بالتوحيد توحيد ا ل أ ل و ه ي ة والربوبيه ولا اسماء الصفات وليس لك أ ن تقول لماذا ت ص ل الظهر أ ر ب ع ركعات والعشاء كذا مثلا أ ج ه ر في الظهر أ ج ه ر في العشاء ل ا أ ج ه ر في الظهر لا ا ل س ل ا م لله بالتوحيد و أ خ ذ ن ا نوع انواع ل المسلم الله ت و ح ي د هذا ب أ التوحيد ثلاثه استسلام لله بالتوحيد والانقياد إ ذ ا لا بد من عمل له بالطاعه ضد ا ل ط ا ع ة ا ل م ع ص ي ة والبراءه من الشرك و أ ه ل ه تقدم معنا قلب ولسان、شو. هذا ا ل إ س ل ا م ما هي مراتب الدين اخوانا مراتب الدين ا ل لله والا لله نعم آ خ ر ث ل ا ث ة الله يفتح عليك ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن اخوانا جئنا نتذاكر ما ليس عندي شيء ا ل إ س ل ا م الاسلام و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن هذه مراتب الدين إ س ل ا م و إ ي م ا ن و إ ح س ا ن وكل م ر ت ب ة لها أ ر ك ا ن فاركان ا ل إ س ل ا م خ م س ة ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا ع ب د و ر س و ل واقام ا ل ص ل ا ة وايتاء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام ا لم استطع عليه السبيل ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله فتح الله عليه ذكرنا لكم قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقبح الله من أ ب و جهل أ ع ل م منه ب أ ص ل ا ل إ س ل ا م معنى شهاده ة لا ل إ ل ا ا لا ل ل ه معبودة إ ل اله ا ل ل الا في الله د ما يسع قال لا إله إلا الله معبود إ ل ا الله صح لابد اخوان فلا إ ل ه إ ل الله ا من م ر ك ن ي ركنش ا ل هاد ة إ ذ ا أ س ق ط ركن انهار ا ل بنا ء ل ا ت ن ف ع ك ا ل ش هاد ة هناك من يقول لا إ ل ى الله والله لا ت ن ف ع ق لن لابد فلا ي إ ل ى هل الله م ن ر ك ن ي كفر بطاغوت قبل ا ل إ ي م ا ن بالله إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي ف ط ر ى لا إ ل ه نافيا جميع معبد من دون الله إ ل ا الله مثبت ا عباد الله ا ح ل الشركه نفي و إ ث ب ا ت هذه ح ق ي ق ة التوحيد الجمع بين النفي و ا ل إ ث ب ا ت لا إ ل ه نافيا جميع معبد من دون الله لا معبود ة كل ما عبد من دون الله تقول عبادته و الله باطل و المستحق ل ل ع ب ا د ة هو الله لا معبود بحق إ ل ا الله عندما تقول بحق هذا معناه أ ن ك تعتقد أ ن كل ما ع ب د من دون الله فعباده باطل اذن لا بد من ركنين لا إ ل ه نافع جميع معبد من دون الله إ ل ا الله مثل ما عباد الله وحد ة لا شريك له لو قال في معنى لا إ ل اله ا ل ل الا, إلا الله لا معبودة إ الله ك أ ن ه صحح ع ب ا د ة كل ما ع ب د من دون الله إيه نعم ولو قال في هذا في معنى ش ه ا د ة ا ل ل ه الا الله, الله لا رب بحق إ ل ا الله ه ل ا ت و ح د ا ر ب و ب ي ة وبهذا يكون الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر و ا بلا إ ل ه الا الله, الله هم أ ن ك ر و ا لا إ ل ه الا الله, الله نعم طيب ولابد أ ن نجمع في وصفنا للنبي صلى الله عليه وسلم بين ا ل ع ب و د ي ة و ا ل ر س ا ل ة و أ ش ه د أ ن محمدا عبده أ ي لا يعبد ليس له شيء من خصائص ا ل ر ب و ب ي ورسول لا يكذب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومقتضى ا ل ش ه ا د ة طاعته فيما أ م ر نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أ م ر به من مبلغ عن الله طاعته فيما أ م ر و ت ص د ق ه فيما أ خ ب ر انه هو الصادق المصدوق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واجتناب تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب و أ ن ت في جانب آ خ ر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله إ ل ا بما شرع هذا رد على اهل البدع ا ل آ ن اقترح علينا هذا الشيخ أ ن نصلي العشاء ست ركعه ا ماذا تعني نصلي ع ش ا ء ست ركعه ا ي نقرأ ف ا الفاتحة و ن ن ص ع كل شيء يصح ا ن الله ف ق و ل لك هل يعاقب ن الله ا سبحانه وتعالى على ا ل ص ل ا ة والله ما يعاقب ن ا على ا ل ص ل ا ة قل ص ل ي ثمانيه ركعه عشر ولا اشتر صحيح قل لا ما تعاقب على ا ل ص ل ا ة تعاقب على م خ ا ل ف ت هدي النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ط ي انتقل بعد هذا إ ل ى ا ل إ ي م ا ن عند اهل السنه هل أ ن ت مؤمن ق ا ل نعم ما هو ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة هل أ ن ت من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ق ا ل نعم. نعم سبحان الله شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه حروفانا في ن ه ا ي ة ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة رحمه الله كتب في معتقده ل ل س ن ة شيخ ا ل إ س ل ا م إ م ا م و كذا وبعد هذا تدري ماذا يقول في ن ه ا ي ة ا ل ع ق ي د ة يقول ن س أ ل الله ن ج ع ل ن ا منه يتبرا من حوله م ن قوته و طيب الايمان عند اهل ا ل س ن ة لا بد في تعريف الايمان عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الايمان شرعا من امور خ م س ة من يعرفه يعرفه هو يعرف الايمان عند اهل ا ل س ن ة بسم الله لا هذه اركان الايمان نريد تعريف الايمان عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قول باللسان、اسبر. واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص في ا ل م ع ص ي خ م س أ ش ي ا ء إ ذ ا اختل واحد من هذا الخمس هذا ليس ب إ ي م ا ن عند ه ل ل س ن ة والجمال قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح قلب له عمل نعم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يزيد بالطاعه وينقص ب ا ل م ع ص ي ما الدليل على أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص من يعرف ما هو الدليل على أ ن ا ل إ ي م ا ن عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص وانما نعرف ا ل أ د ل ة نعم أ ن ت يا اخي اي ف ع ل ا ه ا قول و أ د ن ا ه ا هذا عمل الجوارح والحياه هذا عمل القلب أ ي ك م زادته هذا ا ي م ا ن هذا دليلا ً ا ل إ ي م ا ن يزيد و إ ذ ا كان يزيد لا بد ينقص وجاء النقصان مصرحا ً به في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما ر أ ي ت من ناقصات عقل الدين ينقص عندها ل أ ن تترك ا ل ص ل ا ة أ ي ا م الحيض صح والنفاس الله ت ع ا ل ك سؤال يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه اللي هل هذا مؤمن كافر منافق ناقص ا ل إ ي م ا ن ضعيف ا ل إ ي م ا ن ما أ د ر ي يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه يقول بلسانه فقط ما يعتقد بقلبه نعم منافق, منافق وتسكت خ ط أ عندي لا لا منافق لانه يكفر ب ق ل يجحد منافق ايش نفاق الله يفتح عليك نعم منافق نفاق أ ك ب ر اعتقادي شوف خافوا ل ا ن اما تقول منافق تسكت هكذا ايلس فتح الله عليك السؤال الثاني يعتقد بقلبه يعتقد كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب و ا ل س ن ة وكان ع ل ي ا ل س ل ف يعتقد كل شيء لكن لا يقول ب ل س ا ن ه مع ا ل ق د ر ة قادر ان يقول بلسان ه لكن ما يقول مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن ضعيف ا ل إ ي م ا ن ما أ د ر ي يعتقد كل شيء لكن ما يقول ب ا ل س ا ن وهو قادر غير عاجز نعم سبحان الله أ ق و ل لك يعتقد كل شيء خليك واقف نعم اخر ناقص ا ل إ ي م ا ن هذا في عندك أ س ب ر الله يهديك طيب في أ ح د عنده قول غير خلاف العلماء هذا يقول كافر يعني أ ك ب ر أ و أ ص غ ر أ ك ب ر نعم أ ك ب ر أ و أ ص غ ر أ ك ب ر أ و أ ص غ ر أ ن ا ما ادري أ ن ا أ ر ي د يا اما ش ر ك ة أ ك ب ر أ و أ ص غ ر أ ك ب ر مستكبر كافر أ ك ب ر او أ ص غ ر إ ذ ن نفس هذا الذي قال ما احد عنده خلاف نعم سبحان الله لم يدخل في الاسلام يعني كافر طيب اجل أ ئ م ة الكفر على هذا فرعون إ ب ل ي س صحيح صح ام لا وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م إ ذ ن نحن ل س ن أ ه ل الفتوى أ ن ا أ ر ي د من هذه ا ل أ س ئ ل ة والله اخواننا حتى لا نتجرا على ك ل م ة واحده صحيح, والله صحيح. هذا ا ل إ ي م ا ن عند ا ل س ن ة قلنا لكم قول عمل اعتقاد يزيد ينقص اختل واحد هذا ليس ب إ ي م ا ن عند اهل ا ل س ن ة صحيح أ ئ م ة الكفر إ ب ل ي س على هذا يعتقد بقلبي ام لا فرعون على هذا فرعون على هذا نعم أ ئ م ة الكفر على هذا أ ئ م ة الكفر على هذا نعم إ ذ ا لا و د في ا ل إ ي م ا ن من أ م و ر خ م س ة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد ب ا ل ط ا ع وينقص بالمعصيه اركان ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا بقي ربع ساعه اعطني خبر ها, ها؟ اذا بعد بعد العشاء ن أ خ ذ نصف س ا ع ة إ ن شاء الله تعالى و ن ن ص ل ف نعم ث ل ا ث ت ب ع ش د ق ي ق ة نكتفي بهذا المقدار إ ن شاء الله بعد العشاء بس ما تعجل علينا اخواننا لا ت أ خ ر يعني نصلي ونرجع م ب ا ش ر ة إ ن شاء الله تعالى ن ش ا ء الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق ا ل س د إ خ و ا ن ا نحن ا جاءنا نتذاكر لا اشكال ان هذه اخطئ وكذا لكن احنا نريد ن نتعلم اننا لا نطلق الاحكام ولا نتفوه ب ك ل م ة و ا ح د ة ولا نفتي ابدا الافتاء لمن كبار العلماء في الحمد لله لجان وكذا ونرتاح بها انا اريد ا س أ ل سؤال بسيط جدا اسهل ما ك م معليش حتى لو اطلت عليكم أ خ ذ ن ا الثلاث دقائق ما هي ك ف ا ر ة اليمين م ذ ا ك ر ة بس ما, ما نحاسب أ ح د ب ش ي ك ف ا ر ة اليمين يا اخوانا أ س ه ل ما يكون أ ص ب ح هلا ا ليعرف ل ي ارفع اصبع ما يصبح هذا ا ل كلام إ خ و ا ن ا ك ف ا ر ة ي م ي ن ك ف ا ر ة ي م ي ن أ س ه ل ما يكون أ و ق ف الله يفتح عليك يا رجل صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م خ ط أ خليك واقف هذا ا ل أ و ل وين الثاني نعم يا اخي ت ع ت خ ر ق ب ة اطعام ستين مسكين صيام شهرين متتابعين طيب مو مشكله اخواني ما حد يضحك اللي يضحك يقوم ويجيب بسم الله هذا ك ل ا م ا عتق رقبه او اطعام ع ش ر ة مساكين او كسوتهم او س ؤ ا م ث ل ه الله يفتح عليك خ ط أ من ا ا خ و ا ن ي ا ذ ك ل كفاره يمين يا خ و ا ن ن ا سبحان الله بسم الله لا ي ك و ن تغش عندك شيء اطعام ع ش ر ة مساكين او كسوتهم او ت ح ي ر ر ق ب ة الله ي ف ت ع ا ل ك يخير بين امور ث ل ا ث ة عتق ر ق ب ة م س ل م ة او اطعام ع ش ر ة مساكين او كسوتهم نقول اختار واحد من ث ل ا ث ة لكن تختار ما شئت صح ما استطاع ينتقل الى صيام ث ل ا ث ة ايام م ت ت ا ب ع ة صح اي والله يا اخوانا انا ترى اجهل منكم لكن أ ر ي د أ ن ن ا نعرف اننا لسنا أ ه ل الفتوى أ ي واحد ي س أ ل ك خذ رقم、الفتاة. اليوم رسائل الجوال ل أ ن ه ا مجانا يرسل لك ر س ا ل ة وبعد دقائق اكتب لك في ن ه ا ي ة ا ل ر س ا ل ة اسمع ا ع ا ل ف ا ظ الحديثه اليوم منقول في نسخة الأكترونية في والله بعد دقائق يقول الحديث ضعيف بعد دقائق والله أ ح ي ا ن ا أ ن ت تنشر الباطل وانت لا تدري صدق شبه خ و ا ن تنشر كيف ا ل ش ب ه ة يقول ش ب ه ة داعش ش ب ه ة كذا شبهه كذا وهذا مسكين ت أ ت ي ا ل ش ب ه ة حتى والله يعني في القريب يتناقل و ا رسومات عن من عن العلماء موجود موجود استهزاء بالعلماء لو والدك هذا تنشر هذا الله ما تنشر فاخوانا ن يعني لابد أ ن نعرف نحن ا ل آ ن في زمن والله خطير اشكالات فتاوى ت أ ت ي ك لو حدث شيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء في زمن أ م ي ر المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابه اليوم يفتي في الدماء وهذا ما أ ن ت متوقف فيه تسب وتشتم وتكرم ف أ ص ب ح الكبار يتكلم على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرويضه فأخواننا شاء ا ل ل سبحانه الدرس التباع الباطل الباطل رزقه اشتنابه ونريد يعني نواضب الحق حقا وحفظ وتعالى وإياكم ورزقنا لا غياب وحفظ ومذاكرة ولا ولا نريد ونريد يعني فتوى ولا كلام ولا على كلام رزقه قيل ولا قال و هذا الرسائل الواتس و ك ذ ا ت ر ك و ه ابواتس ا ب ا ت و ا ت س ابواتس ا ب و ا ت ابواتس ابواتس ابواتس ا ب و ا ت ابواتس ا ب و ا ت ا ب ا ت س ابواتس ابواتس ابواتس ب و ا ت س ابواتس ابواتس ابواتس ا ب و ا ابواتس ابواتس ابواتس ا ب و ا ت ا و ا ت س ا ب و ا ت و ى ت س ا ب و ا ت و ى ك ذ ا ب و ا ت و ا ت س ا ب و ا ت و ا ت س ابواتس ا ا ت س ابواتس و ا ت س ا ب و ا ب صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم يا ح ب ر ض و الله عنه وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه ل س ل ا م